شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما وقرآننا هدينا والحبور وبشر يسل الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزوغ منه الضياء المبين سيبزوغ منه الضياء